تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين أنا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا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 فلا هو الله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 جعل منها زوجها خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وأنزل لكم ثم جعل منها زوجها وأَنْزَلَ لَكُمْ زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ فَذَنكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّهُ الْمُلْكُ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُم لَّهُ الْمُلْكُ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 يَعْلَمُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إذا خوله نعمة منه ثم إذا خوله نعمة منه لسيا ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله آتادا يضل سبيله قل تمتع بكفرك قليلا منك من أصحاب النار إذا تكفروا فإن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 بكم ما رجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دع ربه ملبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه سيا ما كان يدعوا إليه من قبل سيا ما كان يدعوا وجعل لله آذاداً يضل عابله قل تمتع بكفرك قليلاً قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار أما من هو قالت أنا الليل ساجد وقائم يحضر الآخرة أما من هو قالت تَذَكَّرْ وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو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 الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ وَالَّذِينَ نجَتْنَ بِالطَّابُ تَنَّى عَبُدُوهَا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فبشر عباد الذين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 تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه لهم غرف من فوقها غرف مبنيه يجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء مهار فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعًا مختلفًا ألوانه، ثم يهيج فتره مصفر الله، ثم يجعله حطاماً، ثم جعله حطاما إن في ذلك لذكران للألباب أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَانٌ لِمِن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ كفي ضلالهم مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله نزل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 فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَوْءَ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 Mm hey. -hmm. لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ في هذا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعٍ وَجِلًّا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِي هِشْرَكاءٍ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 بالصدق وصدق به اولئك اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما بهم ذلك تزاب المحسنين ليُكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ليُكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بك كاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له منها وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن ضَالٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ بِهَاتٍ قَاهِرٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ بِهَاتٍ قَاهِرٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَالْأَخِرَةُ مَا تَدْعُونَ مِن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 كِتَابَ للناس بالحق فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا بيوانكيل الله يتوفى الانفس حين موتها الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى أن نسما فيمسك التي قضى علينا الموت ويرسل الأخرى الى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 قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِيهِ مَا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ يستبشرون. قل الله هم يستبشرون وللهم مفاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أتتحكم بين عبادك أتتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن الذين ظلموا وما في الأرض جميعهم ومثله معه لفتدوا به لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان الضر دعانا فإذا مس الإنسان الضر دعنا فإذا مس الإنسان الضر دعنا ثم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 في ذلك لا آيات لا آيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أصلقوا على أنفسهم لا تقنطون الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله ان الله أسلموا له من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وليكن إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب. وَثُمَّ لَا تُصْرُونَ وَتَبِيعُونَ أَحْسَنَ مَا وَزِلَ إلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ من قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ أَن تُمْلَأَ تَشْعُورُونَ نفس أن تقول نفس يا تقول نفسيا يا حسرة على ما قررت في جنب الله تقول نفس يا تقول نفس يا على ما قررت في جنب الله من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو أن الله هداني ل من المتقين أو تقول حين ترى العذاب فين ترى العذاب لو انني كرى لو انني كره فاكون من المحسنين بلا قد جاءت كائنات فكذبت بها بلا قد جاءت كائنات فكذبت بها فكتبت بها وقلت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الايس في جهنم مثول للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسههم السوء وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسههم السوء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 أفَقَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُوا أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَا عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيام والأرض جميعا قد غطه يوم القيامة والسماء تبطيئات والسماء تبطيئات بيمينه سبحانه وتعالى عنا يشركون سبحانه وتعالى عنا يشركون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 فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ثُمَّ نُفِي خَفِيَ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ينظرون واشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحقاق وطظي بينهم بالحقاق وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهم وهو أعلم بما يفعلون ويساق الذين كفروا جَهَنَّمَ نَمَذُ مَرَاد وَسِيقَ <تصفيق> الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ نَمَذُ حَتَّى ألم يأتكم رسولمكم؟ وقال لهم خزنتها. ألم يأتكم رسولمكم؟ يأتون عليكم. ألم يأتكم رسولمكم؟ يأتون عليكم آيات ربكم. يأتون عليكم آيات ربكم ويؤذون وينذروا لكم لقاء يومكم هذا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمارا حتى إذا جاءوها فتحت بوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم وقال لهم خزنتها أتكم رسولم يأتلون عليكم يأتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا ألم يأتكم رسولم يأتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بل فيلدخلوا ابواب جهنما قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فبئس مثوى المتكبرين حسيب الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمران حسيب الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمران حتى وفتحت أبوابها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها وزنتها سلام عليكم طبة فدخلوها طبة فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده قنا وعده وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث نشأ فنعم أجور العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب